Bismillahir Rahmanir Rahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa Khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram Alladzi 'allama bil qalam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 عبدا إذا صلّى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنا اسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب